بسم الله الرحمن الرحيم بنابي بخوي مهربانو بخشن نعمتي نعمتي كوروكوك ياسين خوخي خوي ما بستي لا ياخد واتا اي كسي كناوت ياسين وما في غمبرا ياخد اي ادمي زاد بجوري زماني ماني خيريتي كالرشدا يا انيسين بوبيو تنهان نيويدوها مما بيتوا وكاندي لا لتفسير نسكاني قرآن نسيبيانا والقرآن الحكيم سيواندخم بقرآن كخاون حكمتا إنك لمن المرسلين بقمان تو يكي كيلواني نرى بور بوري بشاندان ذات على صراط مستقيم لسر رجاي كراستي شي تنزيل العزيز الرحمي، آو رجاي راستا رجاي او قرآن يك خواي عزتو عزت و مهربان نازلي كردو. يا خود آو قرآن يسي وندم بخوار نازل كرابي خواي خوان عزت و مهربانا. لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. كرابي <تصفيق> لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون براستي أمانا أو فرمدي من بسر بشي زوريانا تشباوا كوتوما دوزخ لادمي زادو بريان بركم چونك أوانا ايماننا هنن <تصفيق> إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون الإنجير بأور بباوريمان خستوتا قردني أمانو أو إنجيرانا أغنالا يتحلل لابر أو أولا ناتوانا سريان هالبري وبلائي آسمان وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أو بباورانا براديك نقم بباورينو هيج راستيك بديناكن لبردميانا ديواركو لبرشيانا والديوارك من دروس كردو لنيوان أودو ديوار دا جمارود راونو برشاو من تاري كردونو هيج نابينا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ ام لم تنذرهم لا يؤمنون <تصفيق> انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم تناترسيني بترسانيكي واسودي هبي كسينبي شيني قران كيو لپناوا ككس اگاي لي نبي شي اكاوتشي ناكا لخوا بترسي مرويوا مجدي خوالي خوشبونو پاداشتي دسبلاواني بدريه كلا يا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام. مبينة. پراستی ایم مردوان سیندو کینو هر چی کردوی چاخو خرابین کردو هموی لایخومن انو سینو هر کاری کی چاکیان بو پاش خوین بجه یشتو هموی تومار کینو هر چی شته هموی من لوح المحفوظ دا بو خواونه کیج مردو نوسیو مانه وضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاء اهل بنمون باسیخه و نودانشتوانی دی این طاقیبو اهل مکبکا کاتکفرستاد کانی عیسابی غمر هات نلايان. اذ ارسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فعززنا بثالث فقالوا إن اليكم مرسلون. <تصفيق> كاتكدو كسم الله الركأن حواريون يعيشان نرد لا ينو. أوانش بدروزني عندنا نو. إما إيش بنردني كسي كسي هم بويار متيدانين. پشت من كردنو. همو بيكراب بأهلي دكانو. إما نير رافين بولاي إيهوة. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون أهل ديكيش بيانوتن، ايوه هج فرستاده نينو لمرويكي سادهي وكأم بولاوه نينو خواه كتبكي آسماني ننردو تخوارو ولد رو بولاوه ايش ناغن قالوا ربنا يعلم إنا اليكم لمرسلون فروستادا كانش بأهل ديكيانوت خواه خوي ازاني ايما بولاي ايهوني الرابين وما علينا إلا البلاغ المبين هیچ ارکیکشمان لاستودانیه آو نبی، او وحی کواخوان نردیه تی پیتنی رابگین بعشرایو روشنی. قالوا، اینا تطیرنا بکم، لیل لم تنته، ل نرجمن نکم، ولي مسنا نکم، من عذاب آلیم. آهلی دکپیان وتن. یا محبوب دومی ای او با خُمان بنجبات آذانین او، تویی بد بختی هاتوین بهوی ای او، اگر دزبردار نبلم جرقسانه تن، سنگسار تن کینو، سزاکی سخت تن لی ای ما تویی. قالوا معکم، بل أنتم قوم مسرفون. فرستاد کن پیانوتن وتن و شومی ای و بهوی ایم و نیو لگل خوتنایا و ل نفسی هر لبر آوا کل لعنتی ایم و خوا و حسابو قیامت و و کتاب خراب توياد خراب پین ل پیش شوتنا نخر مسئله آمنیا یا خوتن خیلی کیلس نورلا درو زیاد وجاء من أقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. لو ما ويدا بيابك بحلا لو بريشارة وهاد بلي خلك كا أم بيا والنبي حبيبي دار تاجبو بخلك قيود خزمينا أم بيا ونبكون كنير اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون شوني قصي كساني بكون كبه خوراي آمشگاري تانا كنو داواي كريتان لنا كنو خوار ريغي راستي پیشان داون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون من شي ما اخوان برستم كدرستي كردومو هميشه انسرن جنب الله او اگر ينوا من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ايمن تن پرستراوي كي چوپچ لخواب ولا وبو خمره اقرم اگر خوا وستیتوشی زیان کم بکات کا کاریان بوم هیچ قازان جکم پینگه یعنی روزگارم نکن این اذا لفی من اگر او پرسرا و هیچ پوچانه بو خمر راگرم بیان پرستم به کومال کومرا یخی آشکراو تیار تام إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ أي فرست هذا كان ومن براستي إيمان بخواكي يوهينا كواتباش كوتان ليمبي قيل أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون أهل ديكل سر أمقصاني لو كاتدا كايان كشت للاينخوا ينخوا و بيراجن آبی شو تی خزج خالکی دیکم این زانی. بما غفر لی ربّی و جعل نی من المکرّمین. کو اخواي خومليم خوشبو قدری گرت مو خصمی بهشت. بلکه آنانش دسیان لب باوری حال گرت آیو فرمان برداری خوان بکر وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين يا مش باش كجاني أو؟ هچ لشکریکمان ل آسمان و ننرده سر تا تولی کشت نی او بی باوری خوانیم لب سینی نو او لوانیش نیا سپایک وابنرین. این کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون سازمان ل نبو تا قیک نعرتمان بسر داکردنو کتوبره مو سرد بنو هناسیم لیش يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أي داخ بأم بند بأجانا هجبي غمرش تسر إلا أكوتنا جالتو لا قرتي بكردني. ألم يروا كم أَهْلَكْنَا قبلهم من القرون أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يرجعون؟ أو أخون ياندي وتشاندين وشمان برلوان لناوبردوه هش كام لو وتشاناوبراوانا ناجرناو بليأوان؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هیچ کامیش لو وچانن چانه نیا کنونیان، ایلا همیان لای اما آماده اکرینو، اهیان ریان برد اسمان. وآية آیت اللهم الأرض الميتة أحیينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. نشانو بلجیت و نایخو یبویان، زوی مردوی وشکی کی بشینایی که زیندوی زندوی اکینو. كجو كيائي لأروينينو دانوالا يلي ودر أكينو أوانيش لو دانوالا يأخون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون باخي جوان جواني دار خرمو دار ميبشي تياسوزكينو كان يابي تياها لقلينين ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون كان لباري أوباخاني باسمان كردن بخونو هروها برهمي كاريد استخوشيان بخون كان لباري أوباخاني دروسيكن وكدو شاو باسوقو ميورش جا آيه لقل أميش هشتاس باسي خوي نعمة بخشناكن سبحان الذي خلق الأزواج كلها من ما الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون بأكيو بأعيبي بأخوايا جورها دار بردار وشيناي خوارد دروس كردو اللوي كذبئ ايروينيو لوشتانيش كأوان خويا نزانن چيو لكام شوينيو لكي پيدابوا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشويش نشانو بالغيتوانا إخوايب أو كافرانا كدين بيستيرونا في الرجل لدى أرنين اترهمو أمجهانا أكونا تاريخيوة والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم هر وها خورش نشانی جوری خوايا كه لמדاري خوايا ديوه كه تا كاتي آرام كردني به فرماني خواو آميش به تقدير ريخستني خوايا كه د صلاتي بسرهم مشت ك اشكيو به مشت ازاني. والقمر قدرناه ما نازل حتى عادك العرجون القديم. منگيش من برير دو، بخواني كن ماو منزل. تا لسرن جامع لآخري منگا. وكتاري وشكالهاتو يكوني لديتاوا لالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون یا نأبي جزال أبيه بس الروش أو همو كاتكاني داكير أكاو هر كان بو خوي لفلكي تايبتي خوي أو لدائريه كي خصوصي دا ملواني أكا وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون نشانيشي غوريه بو أمانا بو غورييو توانايخوا مکەوە ئێمە ئەولادی ئەمانەمان هەڵگرتووە لە کەشتی برل لە ڕێبوارانە و ئەیان بەین بۆ ئەملا و ئەولا مەبەست لەوەیە کە بازرگانانی مەکە کوڕی خۆیان دور بۆ وڵاتی دوور بۆ بازرگانی یا ئەوەکە خۆیان بە کەشتی ئەڕۆون بە وڵاتی دوور و ژن و مناڵیشان لەگەڵ خۆیان ئەبەن و کردو شتێکە وش وشکانە سوارری ببن وەکو و حشتر کە حشتر پێی ئەڵێن کەشتی بیابان یاخود ئەمیش لە دەشت و بیابانە ئەو ئەرکە ئەبینێ کە کەشتی لە دەیادا ئەی بینێ وئین نەشە نوغڕق همم فەل سااری خاالە همموە لە هو میون ق ئەگەر بیشمانەوێ نرزقاري شكرين بو فرياد رسا اگر فرزيش بكين ببئ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين مغر مهربانيك للاين إما ورزقاريان بكابو اويتا وقت كي ديالي كراو برجينو رابيورن وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون کاتی بام خوان لاسانه بود ری لخواب بترسنو خو لوس زای خو دور بگرن کل بر دست آنای کس زای دنیای او لوس زایی کل پاشویا کس زای رج قیامتا بلکه خوار رحمتان پیب کا ولامیم قصه لعایت کدانیا بلام لعایتی پاشو ودرک به وتم مبالات ناکنو وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ هِيج مُعْجِزيكو هِيج كَارَسَاتِك نَا تَلَانُوا بِشَانِيَ النَّادْرِ إِلَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا من لو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کاتی کیشپیان بوتری لو مالو سره توسامانی خو پی داون خرج بکن بو فقیر و هجار لري خوادہ لو ولام اواندا ام قسییان بو اکن کالین ای ام خوړه منی بکسان یبدین اگر خو خو خوستی لسرب وای خورا کی ادانه ی ول گومرای کی اشکرا ده نبینین امرست ی جوایا یا خو بو کافرانی افرمیو بیان گومرای یا نکا یا خو ب زوبانی اوانوی فرمو کدا وان لیکرا وخیر صدقه بو هجارو فقیر بکنو أوانش ولاميدا وكاريكانيان بيداوتا وا ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ام كفرنا الين ام سذا وعد بيدرا وكيديتدي اگر يوراسكون ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون ئەوانە چاوەڕوانی هیچ ناکەن لە هاوارێ بەولاوە کەدایان ئەگرێ لە کاتێکا لکارو ئەوان لە کار و کاسی خۆیانە خەریخی دەنگ دەنگ و هەرا و مشتوومڕن فەلاطعونە تەوستەوەلا ئەهلی هیممی ڕجیون ئیتر نتوانایی وەسییت کردنیان هەیە بۆ کە سوکارییان و نە ئەگەڕێنەوە بۆ ناو ماڵ و مناڵیان، بەڵکو وَنُفِخَ في الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ فُو شَكْرِ بَصُورِ دَاو، إِتِرْ من أَوَان لَقُورَ كَانِ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ألن أيها وارب يما او بخبري هناين كتي انوستبوين أم بخبر هنا انا او يك مهربان لدنيا دا گفتي دا بوينهو بيغه مركان خويش خبريان اداينه راستيان فرمو إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون أو بخبرهنانا تنها بتاقها واريب كدنج فوقردن بصور داو كتب ارهم بجاريلاي يمحاسر كران فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تجزون إِلَّا مَا كُنْتُمْ تعملون. جا امرو هیچ کسي لكم زورو کس تان پاداشتان او كاران نبي ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون فرستي اهلي بهشت امره بناز نعمت خوشي وراباردني خويا انا هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون خويا نوشنكانيان لسيبرد بردا لسير شارپاي بالي لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لبهشتة ميوان بوهيو هرشي دوابكن لبهشتة بوانهايا. سلام قولا من رب الرحيم. سلام ينبوة للاين خوي مهربان وبودي. وامتاز اليوم أيها المجرمون. أيتاوان باركان هذا هو أمر جبب نوال كان أمر سيشه بطاقه باراني أهل دوزة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين أي بري آدمي ساد هل من كاتي خوية الرام نسباردن كوا نو تنكواب بندقي بشيطان مكان وميبرستن؟ شيطان بيقوم ندش مني كاشكرا تانا. هذا صراط مستقيم. بندكي بو من بكنو من ولقد أضل منكم جبالا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون سيطان خلقكي زوري ليه قمرا کردن اي اي عقل و فامتان نبوا بجوي شيطانتان کرد هذه جهنم التي كنتم توعدون اما اي كيستا اي بينا او دو زخية كفتتان بأدرا كواب بنصيبتان بي اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تأمرو برون النابي لسزاي أو كفردا داك كاتي خوي أتنكرت. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أمرو دميان موركين بو نتوان هيج بلينو دستيان قسمان بواكاو هين شاي تيمان بو ادال لسرو كردواني کاتی خو ي كردو يانن واتياني شان یا ي اندر كوي يا هر دستو پليان ديني نگو ولون شاء اولطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فان يبصرون اگر بيشمان ويستايا چاوكان يان من تختو بي بيناي اكرد جاكوتنا بلبو او يرب دوزنو بلام چون ريان درا كتابرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون اگر بيش منويستايا هرشوني أمان امانكورينو بيستي يان لبلي كيترمان تواني برون بملاو باولادهو نيش جرانواب بحار جرانيا ومن عمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون؟ أويش كثماني دريش كينو زوري برجيني عيشي ثمانين وو بالاي كرة كينو رج برج لرو لواستريكين دسع هيش تأمن النافع من آدم زاد لخودي خوات ضعيفو خوات همو حالك بسراب بهيني وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو الا ذكر وقران مبين إما محمدي بيغمر خمان منفير شعر دانان نكردوه شعر وطني شاياني او نيو بو الروانيه الشعر زيادة روي زوري تي ايو أبي ابي هالراستي بلي امي او لغوا و بي روش قيامه و قران كرويا من كان حي و القول على الكافرين بو ونيرا او كسان كدلو زيندو روش ب بو كافرنو اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون اخو أم كافرانا نابنا كوائم اجالو رشاو الله وحشترو الله برزمان لبرهمي دست قدرتو تواني يخوما بودروس كردونو يستا اوان خاواني او دروس كراواني يمن وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ أو آجل الله و الله خبرزانماً بو رامو ملكشش کردون أبنو بوسواري بكاريان باكاريان أهياننو هايش يانا ماستو كرو رونو غشتكيان أخون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ كاليسولو قازانج بو اوان هيا لو جيان داو نوشماني وكشيرو ماستو دوو لقل اوائش سباسي خواي خواهن ناكن واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون سرراي اوائش كسباسي خواهن ناكن بطيان بو برستنو خواهن نا برستنو بهيوائي اوان للايان او بتاناوي يارماتيان بدريت لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محبارون او بتانا ناتوانا يارمتي او بتبرستان ابدا كاتشي او بتبرستانا سربازي امد كراو بوخز متكردني اوان فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون تسابق سي اوان دل جرانت نكاكا علين بتاكانيان هاو باش إخوان ياتول إدعاي بيغمرايتي دا بدروزن داعلين إما آقاما ليه ببنامكي چيان لدلايو بأشكرا چيالين أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ایا ادمی زاد نزن ایم اومن ل تو وتروس کرد ول پیاو اگا تمن دالانی افرت کچی کپی گئیشت ابي بدوش منی کی ديار واش کرا و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم کبره خوانناس اسقانی کی رزیبی بنمونه بو هناینوا گوایە مردوو زیین و دروس دروستکردنی خۆی لات شووو کە چۆن لە دڵۆپی ئاو دروسمان کردووە وتی کێ ئێسخانی ڕزی و زیندوە کاتەوە مە بەستیەوە بوو کەس ناتوانێ زیندوی کاتەوەقللیحلی هە الذي شئها ئەو لە مەرواتی ووه هووەبی کولی علی. توش، ای محمد، لولا ما بلی، او کسی زندوی کات و کیا کم جارد رستی کرد و کخوایو، عجایل هم وشی کیشیو، از آنیم رو کم مرد چیلی دیو، کرزی خوالکی آبی باشیو، آکیتکیو، چون کو اکریتو، اخریتو پالیکو، بنیاد ما کی جارانی لی دروسکریتو. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أو خواهي لداري صوزي تري آو دار آغري بودروس کردون كا آغري يو أغر لو دار تر آو دارة ام جيرسي أنن أم أو دارة كاغري لو آو دو جورا دارا اهن ريان بيكاو آقريان ليو حالا جيرسيه الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم او خواهي آسمان كانو زويد رسكردو ناتواني مروي تريوك أو مرويانا للشيوي اوانا دروس بكاتوا بله والله او خواه خواه کی دروس کری هموشتی اکو زانا بهموشتی اکا. اینما امره اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیكون کاری خوا کاتی کبیه ویشتی ببی هر اونده بفرمی ببو اوشتیش دز بجه ابیو دیت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هم أو مع قيلي كري يا سر رضا الله عليه وسلم وكفر هر کس ام سوره تب اخلاص و نیازی پاک بخوینه تن یم بستی رضامندی خدا و در دسکردنی مال و خانی او جهان به اوابه کمان که خدا لی خوشتبه سورتی یاسین لسر مردی بخینه لسره و نشتن کوان لحالتی سره مرگا